نحن بذيبنا نلبي نداء الجهاد وسرنا جموعا لدحر العذا فصرنا نفوسا تهوى الردا وسرنا جموعا لدحر العذا فصرنا نفوسا تهوى الردا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأراحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداءا بأرواحنا عبنا نلبي عبنا نلبي عبنا نلبي هداء الجهادي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 লড়ি বে আসিয়া ফি ও না বেশি بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي فداء الجهادي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 انا ارضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندللانها ان ارضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندللانها حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا بي ابن المنبي عدنا نلبي الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, عبنا نلبي الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود حملنا نواءً بأسيافنا وكنا فداءا بأرواحنا حملنا لواءا بأسيافنا وكنا فداءا بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا المنادي عدنا নজ্নু نلبي লজ্নু عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي الجهادي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 حملنا لواء انت باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هدفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي